لان ننتقل لكتابنا الثاني شرح الطحاوية وقد ابتدينا بالنقطة التي في المجلد الاول فبالمجلد الثاني وعلى المقطع وهو قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم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 وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة, وثلاثمائة لحظة وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة, وثلاثمائة نظرة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء اللوح الم... قبل أن نبدأ بالشرح حب أن ننبه لأن الكلام عن اللوح والقلم انتداد للحديث عن القدر وهو يمثل مرتبة الثانية من مرتب القدر المرتبة الأولى هي العلم العلم الكامل المطلق لله عز وجل المرتبة الثانية, المرتبة الثانية هي الكتابة التي وسيلتها القلم والقلم هناك قلم عام وهو القلم الذي يكتب فيه لأم المحقوق وأقلام تعددت تلازم الكتابات كل كتابة, كتابة فيها أقلام والكرام الكاتبين يكتبون بأقلام والذين يكلفون بالصحف الخاصة لكل إنسان عند نفع الروح فيه يكتبون بأقلام وتقدير السنوي الذي يكون ليلة القدر يكتب بأقلام وهكذا والأقلام والله أعلم أنها ليش هي القلم الأكبر أو الأكوى القلم الأول الذي هو القلم الذي يكتب فيه اللوحة المحفوظة أو كتب فيه اللوحة والله أعلم المهم أن هذه أي الكتابة مرحلة, مرحلة الثانية من مراحل القدر نعم اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة عندك إن أي نسخة أي نسخة التي بين يدي لحظت في النصوص السابقة الشيء من التفاوت لكني ظلمت أنها فاتت على القارئ لكن في هذا الحديث النص أول ما خلق أول ما خلق الله تعالى القلم بدون إن أول ما خلق الله تعالى القلم واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين, قولين ذكرهما الحافظ أبو, أبو العلاء الهمذاني أصحفهما أن العرش قبل القلم لما ثبث في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء فهذا صريح أن ذكر أن... شيخ السلم الكيمية أن العلماء علماء الحديث وأكثر علماء السلف قالوا بأن العرش خلق قبل القلم لكن العرش مرتبط بالله عز وجل ليس من جملة المحلوقات المكتوبة المقدرة وأن أول المخلوقات التي قدرت بها وكتبت بها المقادير هو القلم فهو أول المخلوقات بعد العرش فعلى هذا يكون العرش نظرا لأنه عرش الله عز وجل ونسبته إليه فلا يدخل في مسألة أول الخلق المتعلقة بالعلم والكتابة والتقدير نعم فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إما أن يكون جملة أو جملتين فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول, عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللقم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان الحديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها وقد قال غير واحد من أهل التفسير انه القلم الذي اقسم الله به في قوله تعالى ن والقلم وما يسطرون والقلم الثاني قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي وهو الذي يكتب به وحي الله الى انبيائه ورسله واصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم والاقلام كلها العباره فيها حقيقه فيها نظر تاملتها وأظن فيها نوعا من التعبير فيها نوعا من التجوز أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم بهذا التعبير يكون فيه نوع من القرب من مصالحات الصوفية والباطنية الذين يزعمون أن هناك من يدبر الكون مع الله وكذلك الفلاسفة الذين ينسبون تدبير الكون إلى بعض الأجران السماوية أو الأرواح أو الملائكة أو غير ذلك من القوى أو العقول كلمة وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم ينبغي أن تحرر بأحسن من هذه العبارة نعم والأقلام كلها خدم لأقلامهم وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوسيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها نعم ما هي إدبرها؟ بقية التي يدبرها امر العالم العلوي والسفلي أمر العالم يدبر بها عندك نعم عندنا أمر العالم هني عند يدبر بها امر العالم العلوي والسفلي وهو أصافر فهذه الأقلام نعم. نعم. هي التي تفتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها امر العالم العلوي والسكلي عشان مكتب عند هذا لا لأنه موضوع الآخر موضوع جديد فيه نوع وصلنا إلى مقطع يتعلق بالقدر بعد الحديث عن الأوف القلم. واللوحة والقلم هما وسائل الكتابة والكتابة هي المرحلة الثانية من مراحل القدر بعد الحديث عن اللوحة والقلم ذكر التحاوي رحمه الله بعض أمور القدر وهي عموم الخلق وعموم مشيئة من الله عز وجل وأن الخلق لا يستطيعون أمرا قدره الله عز وجل إلا ما أقدرهم عليه ومكنهم منه نعم صفة 346 نسخة التي قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتوعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جفى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من المعلوم أنه يقصد بذلك ما لم يقدرهم الله عليه فإن العبادة جعلوا الله لهم شيئا من القدره في حدود معينة لا يعدونها وما يقدرون عليه لا يخرج عن تقدير الله عز وجل وما يفعلونه لا يخرج عما كتبه الله عز وجل وصطره في اللوح والقلم فقصده أنه لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله أنه كائن ليخالف ما قدره الله ما استطاعه لكن ما قدر الله أن يفعلوه يفعلون وما قدر الله لهم أن يختاروه يكون اختيارهم على ضوء ما اختاره الله لهم بمعنى أن لهم إرادة ولهم قدرة لكنها محدودة ولا تخرج عن قدره الله وأراده نعم فقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن المالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال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 وأن مع العسر يسرى وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير التقسيم, غير التقسيم المقدم ذكره القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح القلم الثاني حين خلق, حين خلق آدم عليه السلام وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة ويراجز الحديث عن الأقلام الحديث عن الكتابه كما أن الأقلام أربعة فكذلك مراحل الكتابة أربعة مراحل الكتابة أربعة الأولى الكتابة العامة وهي الكتابة بالقلم العام والكتابة باللوح المحفوظ والكتابة الثانية التي قدرها الله عز وجل وكتبها حين خلق آدم للقلم الثاني والكتابة الثالثة هي التي يكتب بها الملك ما يقدره الله عز وجل على كل إنسان حينما تنفق روحه والكتابة الرابعة الكتابة التي تلازم المكلف منذ بلوغه إلى أن يتوفاه الله عز وجل فعلى هذا فالكتابة ترادف أو مراحل الكتابة تصاحب الأقلام ومع ذلك فهناك أمور وسيطة بين هذه المراحل لا شك أنها داخلة في المقادير الأربع وداخلة في الأقلام الأربع وفي, وفي الكتابة الأربع مثل التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر فهذا داخل في هذه المراحل نعم وإذا علم, وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وإيايا فارهبون وإيايا فاتقون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هو أهل التقوى وأهل المغفرة ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرا ولابد لكل عبد أن يتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا فلابد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته فحينئذ فلابد لكل إنسان أن يتقي فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبوضهم يعني لا يتفق تتفق رغباتهم رغبات الخلق لا تتفر لو أراد إنسانا مثلا أن يرضي الخلق لا يستطيع لكنه أمر وشرع له ويسر الله له عز وجل أن يرضي الله سبحانه أما الخلق لا يستطيع أحدا أن يرضيه لأن رغباتهم تتفاوت بل تتعارض فإرضاء الناس كلهم لا يمكن وأن في الناس لا يتفقون على حب شيء ولا على كل شيء نعم بل الذي يريده هذا يبغغه هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه رضى الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يسلفك فلزم ودع ما سواه فلا تعانه فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور سبحان الله هذه قاعدة عظيمة هذه قاعدة عظيمة إرضاء الخلق لا يقدر عليه ولم يأمر الله به لم يأمر الله به إرضاء الخلق أولا لا يقدر عليه بمعنى لا يمكن لأحد أن يرضي جميع الناس هذا يستحي. كما أن الله عز وجل لم يأمر بذلك ومع ذلك فإننا هناك من العباد من يسعى إلى أرضى المخلوقين ولم يستطيع ولا يسعى إلى إرضاء الله عز وجل ولا ينتثل أمر الله في حين العكس هو الصحيح أن رضى الله عز وجل ممكن بطاعته سبحانه وبتقوى كما أنه مأمور به فالعاقل من أدرك هذا وعمل به نسأل الله التوفيق والسدادة للجميع نعم وأيضا فالمخلوق لا يوني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وقال في البغض مثل ذلك فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة فهو سبحانه أهل للتقوى وهو أيضا أهل للمغفرة فإنه هو الذي يغفر الذنوب لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره وهو الذي يجير ولا يجار عليه قال بعض السلف محتاج تقي قط لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسلام أشير بهذا إلى طائف من العباد والنساك الأوائل ثم إلى أكثر الصوفية الطرقية في العصور المتأخرة فإن منهم من يزعم بل أكثرهم يزعم أن التوكل وفعل الأسباب أن التوكل ينافي فعل الأسباب بمعنى أن الإنسان إذا سعى وحارص على فعل الأسباب نقص توكله وأن مقطة التوكل أن يستسلم الإنسان للكسل والكمول ويقعد وأنه سيأتيه رزقه نعم قد يأتيه رزقه لكن بمنة الناس فالله عز وجل قد كفر الرزق لكن لا يعني ذلك أن الله عز وجل تعبدنا بترك الأسباب بل العكس هو الصحيح في كل شيء ليس فقط فيما تعلق بتحصيل الرزق وبتحصيل الرزق العيش بل في كل الأسباب التي تهم الناس في دينهم ودنياهم فالعلم لا يمكن تحصيله إلا بالجهد وبالصبر وبذل الأسباب والعيش لا يمكن تحصيله على وجه تقوم به أحوال الأمة وشؤونها وتصلح بها أحوال أحوالها إلا بذل الأسباب كذلك التجارة وغيرها من أمور الناس لا يمكن أن تحصل بل تحقيق الفرائض ما أمر الله به من إقامة الفرائض والسنن والنوافل وغيرها لا يمكن أن يتأتي للإنسان بلا بالجهد وبذل الأسباب إذن لابد للعبد أن يجمع بين التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب وأن من مقتض التوكل بل من لوازم التوكل أن يبدو الإنسان الإنسان الأسباب المأمور بها شرعا لكن لا يجعل الأسباب هي المراد عنده وهي الغاية ولا يتعلق قلبه بالأسباب إنما يتعلق قلبه بالله عز وجل الذي أمر بفعل الأسباب فمن هنا يكتمل إيمانه ويستدد ويوفق نعم وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب وهذا فاسد فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام كما قد عرف في موضعه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين يلبس لأمة الحرب ويمشي في الاسواق للاكتساب حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم اما صدقه واما هديه وقد يكون ذلك من وقد يكون ذلك من مكاس او والي أو نحو ذلك وهذا مرسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى ينفو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويدل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة ولقد أحسن القائل ناقض الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة قوله وعلا يقصد بقوله وما أخطأ العبد لم يكن يصيبه وما أصابه لن يكن يخطأه ضرورة التسليم بأقدار الله بعد وقوع لكن لا يعني ذلك عدم الأخذ بأسباب تفادي أقدار فإن الإقدار منها ما هو سار ونافع فيجب على العباد أن يبدل الأسباب للحصول على التسارع النافع وعلى أقدار الخير ومنها ما هو ضار وشر فيجب على العباد أن يسعوا إلى بدل الأسباب التي تمنع من الضرر والشر قبل وقوعه بمعنى لا يشرع للإنسان أن يسلم للأمر قبل وقوعه بمعنى أن يترك بذل الأسباب بل لابد من بذل الأسباب فإذا وقعت المقادير بعد بذل الأسباب فلابد من التسليم سواء وقعت المقادير على ما يحب العبد فليحمد الله على ذلك وليشكره وإذا وقعت على غير ما يحب العبد فليعلم أن ذلك من حكمة الله عز وجل وتقديره وخيرته التي اختارها للعبد وليسلم بذلك وأن ما أصابه من هذه المقادير لم يكن ليخطئه ما دام حصل لمعنى ما يقول لو أني فعلت كذا لتفاديت هذا السبب أو هذه المصيبة أو هذا الحدث أو أني لو لم أفعل كذا لحصل كذا لا داعي للتحسر على أمر مضهر فإذا وقع المقدور فلا يجوز بالإنسان ولا ينبقي له أن يتحسر وأن ي... يعني يندم على أمر لم يفرط فيه أما إن فرط هل يندم على التفريط فقط وليستأنف ما... ما سيأتي من الأمور المستقبلة يستأنف تفادي ما حصل في الماضي في الأمور المستقبلة أما الأمور الماضية فإنما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ما دام حدث ما دام أخطأه وكذلك ما أصابه لم يكن ليخطأه مهما بذل من الأسباب ما دام حدث فإذا على العبد أن يسلم بالماضي وأن يسعى في المستقبل إلى ما يصلح أموره في دينه ودنياه على أمر الله وشرعه وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم فيبدر الأسباب ولا يقعد عنها وبعد ذلك يعتمد على الله ويتوكل عليه نعم قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مضرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه نكف على هذا المقطع نكف عليه لأن الشرح سيطول في بعض الوقفات التي تحتاج إلى مزيد شرح وصلنا في شرح الطحاوية إلى قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن صفحة 353 النسخة التي بين يدي وأرى أن نستغني عن قراءة شرح هذه الفقرة ونكتفي بتلخيصها ثم ننتقل للفقرة التالية في هذه الفقرة أراد الشارح والمؤلف رحمه الله أن يقرر أن علم الله سابق في كل شيء وإن علم الله يشمل كمئة أفعال العباد وكذلك التقدير العلم والتقدير في كل في كل ما يحدث في هذا الكون سابقان من الله عز وجل فلا يحدث إلا ما يعلمه الله عز وجل ولا يحدث إلا ما يقدره الله وأراد لهذه الفترة أن يرد على شبهة القائلين لأن أفعال, أفعال البشر كلها أو بعضها ليست معلومة على الله،, الله عز وجل ولا مقدورة له إلا بعد حدوثها وقال أنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل وإشارة إلى غلاة المعتزلة يعني أنه ليس كل المعتزلة يقولون ذلك وهذا صحيح المعتزلة بعضهم ينكر أي غلاتهم ينكرون علم الله في الأزل يعني علم الله السابق مطلقا ويقولون أن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها وبعضهم يقول بأن الله لا يفعل لا يعلم أفعال الشر من العباد حتى يفعلوها إنما يعلم أفعال الخير ويقدره وبعضهم يثبت العلم لكنه ينكر التقدير يكون يقول بأن الله علم ما سيفعله العباد لكنه لم يقدر انما علم انهم سيفعلون ولم يقدر ذلك وكذلك يقولون في التقدير في قولهم اختلافهم في التقدير كالكلام في العلم منهم من ينفي تقدير افعال العباد مطلقا من كبر الله عز وجل ومنهم من ينفي تقدير افعال الشر من العباد فقط على الحال هؤلاء كلهم الرد عليهم واحد ويتلخص في قول الشافعي ناظر القدرية ناظر القدرية بالعلم يعني خذوهم في مسأة الإقرار بالعلم يعني أسهلوهم عن العلم أي علم الله عز وجل فإن أقروا به أي أقروا بأن الله عالم بكل شيء خصبوا بمعنى أنهم انقطعت فجتهم فلا يعقل من الله عز وجل يعلم لا يقدره يعلم شيئا ولا يقدره وان انكروا العلم كفروا كان من انكر العلم أنه يقع في الله ما لا الله وهذا لا يعقل ولا ولا يمكن ليستحي ان يقع في ملك الله عز وجل وهو الذي لا تخفى عليه خافيه ان يقع في ملكه ما لا يعلم إذن فهم بهذا يخصمون على الوجه ثم عرض على شبهة أي عرض الشارح لشبهة قالها بعض المتحذلق وهو قال لهم فإل أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله يعني بمعنى أنه إذا كان الإنسان ممكن أن يفعل ما لا يريده الله شرعا فهذا يعني أن العبد قادر على تغيير علم الله بمعنى أن الله عز وجل جعله مخير بين فعلهم فكأنهم يزعمون أن الله لا يدري هل يفعل هذا أو ذاك فإذا فعل ما لا يريده الله أي لا يشرع لم يشرعه الله تجدد لله علم بأن هذا العبد فعل الشر الذي لا يريده الله منه وذلك كله ناتج عن قصول فهمه من القدر. فيقال لهم بأن هذه مغالطة لأن مجرد قدرة العبد على الفعل لا تستهزم تغير العلم وتغييره بالنسبة لله عز وجل فكون الله عز وجل أقدر العبادة على الفعل والترك لا يعني أنه بفعلهم أو تركهم يتجدد له شيء فالله سبحانه كما أنه أقدر العبد على أن يفعل وأقدره على أن يترك فإن الله عز وجل عالم بأنه سيفعل أو سيترك فإن فعل العبد ما يأمر الله به فإن الله عالم سلفا لأن الله العبد سيفعل Lightning وإذا لم يفعل العبد ما يأمره الله به فإن الله عالم سلفا بأن الله بأن العبد لم يفعل ذلك ومن هنا كان التقدير السابق في الشقاوة والسعادة مبني على علم الله السابق وحكمته ومشيئته إذن مجرد قدرة العباد على الفعل أو على الترك لا ينزم منها أن يتغير لله علم والآن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي بصرحة 355 قوله وذلك من عقل الإيمان نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وذلك من عقد الإيمان وعصول المعرفة والاعتراف بسوحيد الله تعالى وربو وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من استائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى فإن من زعم خالفا غير الله فقد أشرف فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعلا ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن روى أبو داود عن, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وروا أبو داود أيضا عن فذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازة ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلثقهم بالدجال وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنثان م من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب المجئة والقذية لكن كل أحدثقدرية المرخوعة لكن كل أحدثقدرية المرحوعة ضائث وَإنما يصح الموقوف منها تعب نعدداس الررضِي الله عنهُما أنه قال القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلق وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابعين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر و... خلاصة هذا أن حديث القدر لا تصح وقد ترقى بمجموعها إلى درجة الحسن لكن ومع ذلك فإن الحكم بأن القدرية هم جسد الأمة حكم قاطع يصرف النظر عن ثبوت الأحاديث لأن السلف أجمع على أن القدرية مجوس هذه الأمة وذلك لأنهم عرفوا أن قول القدرية هو قول المجوس والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح المتفق عليه لأن هناك طوائف من هذه الأمة تتبع سنن السابقين فتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة في بعض الجوايات البخاري وغير شبرا بشبر وذراع وفي بعض الرواية أيضا وصف هذه المشابهة بوصف يدل على الاحتذاء فقول حدوى القذة بالقذة يعني كما أن القذة أي السهم الذي يخرج من القوس وغيره يحذو السهم الذي يليه باشرة بمعنى لا يزيد عنه لا ينقص وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحى ضب لتبعتموهم جل على أن المشابهة حرفية وأن المشابهة مشابه مطابقة وعلى هذا فإن القدرية قالوا بقول المجوس وقول المجوس مبني على أن الشر لم يكن من خلق الله عز وجل ولا تقديره وأن الشر ليس بعلم الله ومن هنا أثبتوا خالقا مع الله عز وجل زعموا أنه إله الشر وقد اختلفوا في خالق الشر أو هو مخلوق لله أو هو أزلي فمنهم من قال أنه مخلوق لله لكنه خالق للشر ومنهم من قال هو أزلي فأثبتوا أو زعموا أن للخلق خالقان هذه المقولة انتشرت بين الكثير من الأمم عن المجوسية للمجوسية قديمة من أقدم الديانات فانتقل قولها إلى النصارى وإلى طوائف من اليهود وإلى غيره ثم عن المجوس وعن النصارى وعن اليهود انتقلت هذه المقولة إلى طوائف من هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستتبع أي طواف منها من أمة سنة السابقين فالقدرية تتبعوا سنة من سبقهم وقولهم بالقدر هو قول المجوس إذن فالنتيجة أن القدرية هم مجوس هذه الأمة سواء انتبتت هذا الحديث أو لم تتبت اتفقوا على بي وذكرت وجه كونهم قدرية أو مجوس هذه الأمة نعم وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه والقدر الذي لا ريب في ذلالة الكهن يعني بمعنى أنهم أثبتوا لله قدرة لكنها ليست عامة جعلوا من أفعال العباد ما لا يقدر عليه الله عز وجل سبحانه عما يقولون وأنهم أو أنهم أيضا عمموا ذلك حتى ما في العلم قالوا بأنه لا يعلمه ولا يقدره المهم أن جملة القدرية يكذبون ب قدرة الله على كل شيء يعني يزعمون أن الله لا يقدر على بعض أفعال العباد أو على أفعال العباد على درجات بينهم نعم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن الذي جحدوه هم القدرية المحظة بلا نزاع هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذنب القدرية ليعنى به هؤلاء كقولي فقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء برا والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل قولها فيثبث علمه القديم وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا فالخلق يتضمن التقدير تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدر فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخص في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات الثالث والنظر ظل الإشارة العلم القديم هنا ينبغي التنبيه أنها ليس لها مفهوم وأعني بذلك أن السلف حينما عبروا بوصف القديم في مثل هذا الأمر في علم الله وفي سائر صفاته لا يقصدهم لذلك أن هناك قديم وجديد في علم الله فعلم الله عز وجل كله أزلي ولا يتجدد لله علم إنما قصدهم بالقديم يعني أن علم الله أزلي لا بداية له أي لم يحدث لله علم ولم يتجدد لله علم فعلم الله كامل حتى قبل وجود المعلومات إذن في القديم لا يعني أن لله علم قديم وجديد إنما قصته أزلية العلم وأن علم الله كامل وأنه لم يتجدد له ولم يحفظ له معلومة لم تكن من قبل نعم. <تصفيق> <تصفيق> الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا فيكتضي أنه يمكن أن يعلم العباد أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا فيدل, فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته الخامس أنه يدل على حدوث هذا المخدور وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه قوله فويل لمن ضاعه نقف عند الثالث في تنبيه مهم إشار إليه الشارخ وهو جيد وهو مسألة الدليل على إن الله عز وجل علم بكل شيء بما في ذلك أفعال الشر من العباد لكما لك تزعم القادرية المعتزلة وغيرهم الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء من أفعال الشر من العباد مستقبلية أعلمه الله بها ويطرونهم بهذه الأسانيد وهذه الأخبار فإقرارهم بها فجة عليهم فالله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من الاخبار المغيبة التي هي من أفعال الشر من العباء كأخباره عليه الصلاة والسلام في قصة بالفويس راح أنه سيخرج من ضئضة هذا الرجل وناس يفعلون كذا وكذا من أمور الشر والبدع واخبار صلى الله عليه وسلم عن الدجال وما يحدث منه وما يحدث له وما له الشرور التي تحدث على يديه المصائب وأخباره صلى الله عليه وسلم بالفتن والشرور التي تحدث من أفراد العباد أو من جماعة من مجموعاتهم هذه شرور يفعلها العباد وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حيئا من الغيب بإلا بما علمه الله به إذن الله عز وجل أعلم وأخبر بعض عباده عن أشياء من أفعال الشر التي يفعلها العبادة والمعتزلة وغيرهم ممن ينكرون علم الله بأفعال الشر وتقديره لها يكرون بهذه الأسانيين وبصحة هذه الأخبار ففي ذلك رد عليهم نكتفي بهذا لأن المقطع القادم طويل وصلنا في شرح الطحوية إلى صفحة قال المؤلف رحمه الله تعالى فويله فايل لمن ضاع له في القدر لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما وفي نسخه فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما وعاد بما قال فيه افاتنا ثيما القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائف نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح فما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب كوة المرض وضعفه هذا ميزان صحيح وعلى يعني ينبغي لكل مسلم أن يعرض حاله على هذا الميزان دائما وفي كل وقت يعني بمعنى أن يستعرض قوة إيمانه ويحاسب نفسه على مثل هذا الميزان ينظر مدى ما في قلبه من حب الخير وأهل الخير مدى ما في قلبه من حب الإسلام والمسلمين ونصرة الحق والمعروف وبذله بين الناس مدى من في قلبه من غيره على الحق من ولاء المؤمنين ونحو ذلك أو عكس ذلك فقد يقوى الدافع ويقوى القلب في هذا الأمر وقد يضعف وقد ينعدم الاحساس نساء الله السلام أما معدوم الاحساس فإن شاء الله لا يكون في أهل العلم وأهل الخيف والمنتسبين للحق وأهله لكن الكلام على ضعف الاحساس فإن ضعف الأساس دليل على ضعف الإيمان ويجب على كل مسلم أن يختبر نفسه بين وقت وآخر بهذا الميزان ما مدى شعور قلبه بالأمور الإيمانية وبحب الحق وأهل الحق وبالولاء للحق وأهله وما مدى ما في قلبه من غيره ومن شعور بأساس ما يجري للإسلام والمسلمين ثم ماذا ما ما ما يجري في قلبه مما يجري من أمور تعارض الحق والإسلام ومن أمور المنكرات وأمور الشرور والمصابل تهجر والفتن فإن كان القلب تتحرك بذلك ففيه إيمان وإن كان تحركه أقوى فهذا دليم على قوة الإيمان وإن كان القلب يتمعر ويتأثر ويكبر ويعظم إحساسه بهذه الأمور هذا إن شاء الله جليل على الاستقامة المهم أن هذا الميزان ميزان حق ويجب على المسلم دائما أن يعرض نفسه يستعرض أحواله ويستعرض أعماله وإحساساته وخواطره وعواطفه في هذا الميزان نعم ومرض القلب نوعان ومرض القلب نوعان كما تقدم مرض الشهوة ومرض شبه وأردؤهما مرض الشهو وما وأردؤهما مرض الشبهة وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته وعلامه ذلك الا تؤلمه الا تؤلمه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة فان القلب اذا كان فيه حياة يتالم بورود القبيح عليه وتالم بجهله بالحق بقسب حياته وما لجرح بميث إيلام وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسق عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره كمن دخل في طريق مخوف مقضل إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل وشقتها ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رقيقا وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن أسماعيل المعروف بأبي شام في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثير لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم وعن حسن البصدي رحمه الله أنه قال السنة والله الله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 وعلامه مرض القلب عدوله عن الاغذيه النافعه الموافقه له إلى الاغذيه الضاره وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه وعدوله عن دوائه النافع الى دوائه الضار فهاهنا اربعه اشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك قصد هنا بالغذاء نافع الهدى والإيمان والدواء الشافي هو الوحي والقرآن والغذاء الضار والدواء الضار ضد هذين الأمرين إذن فأعظم غذاء أنفع الغذاء في هو الهدى والإيمان الذي يستكره القلوب واليقين والتقوى وأعظم الدواء الذي يستشفي به الناس هو هو الوحي الذي جاء به الذي جاء... هو كتاب الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والمتمثل بالوحي قاصة القرآن فهو شفاء لما في الصدور شفاء للقلوب في أمراضها القلبية وشفاء للأبدان في أمراضها الحسين نعم فالقلب الصحيق يؤثر النافع الشافية على الضار المؤذي والقلب المريض بضد ذلك وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين فإن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعض وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصجور وهدى ورحمة للمؤمنين فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتفاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب شرا مكسوما إذ القدر شر الله في خلقه فهو يروم ببحثه للطلاع على الغيب وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر الشورة وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاتا كذابا أثيما أي مأسوما حسنا بارك الله فيك قبل أن ننتهي من هذا الدرس أحب أن نشير إلى سبقت قبل قليل وهي إشارة الشارح إلى أن القدر هو أعظم ما يرد من إشكالات على الناس يقول أن القدر الشبه في القدر أعظم الشبه الشبه في القدر وأنها من أعظم نعم يقول مرض, مرض الشبهة في القدر هو أعظم هذه الأمراض ويقصد بذلك أن الشبهة في القدر طعن في ربوبية الله عز وجل وإلهيته وحكمته لأن القدر راجع إلى علم الله وتقديره وحكمته في عباده أو في خلقه فمن شك في القدر أو نازع فيه أو أثار فيه المشكلات أو اعترض على شيء منه فلابد أن يعكس ذلك ينعكس ذلك بالضرورة على المقدر وهو الله سبحانه فمن شك في القدر أو خض فيه أو أثار حوله الشبهات فمن لا بد أن يكون طعن في علم الله عز وجل وفي تقدير الله عز وجل وفي حكمة الله سبحانه ومن ثم في أفعاله وفي صفاته وأسماءه لأن القدر راجع إلى علم الله وأفعاله فمن هنا كان أمرض أعظم أمراض القلوب هو القول في القدر وهو المدخل إلى الأهواء أو إلى كثير من الأهواء فلذا يجب أن يتجنب المسلم وطالب العلم بخاصة الخوف بالقدر وأن لا يعد النصوص حتى وإن وردت أسئلة بالقدر يجب أن يتحاشاها طالب العلم أو يتحاشى الكلام فيها إلا بالقدر الضروري كأن يأتي إنسان مريض بالشبهة فعلا ويخشى عليه فهذا يجاب بما ورد في آيات الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أظن أنه لن يجد طالب العلم جوابا في القدر أكثر مما جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأتصور أنه لا يمكن أن يجد سؤال أو إشكاله في القدر إلا وجوابه في النصوص فلذلك يجب على طالب العلم أن يتعود على أن يلتزم النصوص في الكلام في القدر فإن في القدر محارات تتورط فيها العقول وأيضا ربما تسرح فيها الأوهام إلى ما لا نهاية فإذا ينبعي لإقلاب العلم أن يعودوا الناس التزام القواعد بالقدر وأن يعلموهم القواعد العامة الإجمالية التي تثبت الإيمان بالقدر دون دخل في التفاصيل وأن يعودوهم أن لا يسألوا في القدر وأن يعودوهم الطريقة, فيما وردت الطريقة الشرعية فيما وإذا وردت على حواسهم وعلى خواطرهم إشكالاتهم في القدر وهو أن يعودوا إلى أصل التسليم وتعظيم الله عز وجل واستحضار معاني أسمائه وصفاته وحكمته فإن من فعل ذلك بإذن الله لا بد أن يشفى مما يجد من إشكالاتهم في القدر من وجد إشكالهم في القدر قل يعود أن يعود إلى تعظيم الله عز وجل وتقديره حق قدره وأن يعلم معاني بعض معاني أفعال الله وأسماءه وصفاته فإنه بذلك إن شاء الله يستقر إيمانه ولا يحتاج إلى شيء من المغالطات والحجج العقلية فإن من لجأ إلى ذلك قد لا يوفق ولا يشدد إنما الجواب عن القدر مقتصر عنه إن في مسائل لا تخرج عن مجالس أهل العلم أو عندما يضطر طالب العلم وهذه حالات نابرة لكشف شبهة تعلن أمام الناس فقد يضطر طالب العلم في حالات نابرة جدة أن يفصل في أمور عقلية تؤكد معاني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الاستثناء أظنه بعيد الوقوع ونادر فلا ينبغي أن يؤثر على هذه الأصول تبقى هذه الأصول سليمة وهذه القواعد سليمة الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبركة على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شرح الطحاوية وقد وصلنا إلى الحديث عن العرش والكرسي صفحة كم نعم إلى قوله والعرش والكرسي حق نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والعرش والكرسي حق كما بين تعالى في كتابه قال تعالى ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش غير ما آية من القرآن لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح, الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم وروا الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرونك بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة, خمس مسيرة خمسمائة سنة وكثاف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وروا أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة الحديث وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى وفوقه بالنصب على الضرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع وليس هذا بصحيح لأنه قد ثبث في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يخيق فإذا أنا بموسى آخر بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالكبة على العالم وهو سقف المخلوقات فمن شعر أمية بن أبي الصلف مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصير العين ترى حوله الملائك صورا بصر العين بصر لبصير العين لا يناله بصر العين أو بصير العين عندك بصر هنا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا الصور هنا جمع أصور وهو المائل العنق لنظره إلى العلو والشرجع هو العال المنير والسرير هو العرش في اللغة ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته شهدته بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة وروا أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من كملة العرف إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة, سبعمائة عام ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير سبع سبعمائة عام وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقوله وكان عرشه على الماء أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول وأما الكرسي فقال تعالى ووسع كرسيه السماوات والأرض وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غير نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدر وقال أنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع ترسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقات إليك تلاحظون في هذه الفقرة يعني ما نسمى إلى ابن عباس من كأويل الكرسي بالعلم يتعارض مما, مما ثبت عن ابن عباس أيضا من تفسير الكرسي بموضع القدمي وإذا أخذنا بقواعد التعارض عند السلف فإن هذا القول الأخير لا يكمل عليه تفسير, تفسير معنى الكرسي إنما يكون إما انثبت إما تفسير باللوازم وإما تفسير بالظن وعلى هذا فإن النصوص توافرت على أن الكرسي مفسر بأن له حقيقة وتأويله بالعلم لا يستقيم لأنه وردت في ذلك نصوص متوافرة على أن الكرسي لله عز وجل وأنه له وجود حقيقي فعلى هذا يحمل التعارض على ما ذكرت يعني التعارض بين إذا ثبتت الرواية عن بن في هذا وذاك التعارض بين التفسيرين على أن تفسير الكرسي بالعلم إما من باب تفسير باللوازم أو أغنحه ذلك من وجوه الجامعة التي قال بها السلف هذا أمر الأمر الآخر أكمل سطرين عشان أكمل كلام نعم وصلنا إلى مقطع جديد طيب أحتاج إلى شيء من الحديث عن ما سبق جملة ما سبق فيما يتعلق بإثبات العرش لله عز وجل وإثبات الكرسي إن ذلك أمر سابق قطعا للنصوص المتواترة وشارح رحمه الله أورد حجدا من النصوص وأورد الأشعار والأذلة الأخرى وبعض أقوال أهل العلم كل ذلك لرد أقوال أهل الكلام الذين, الذين تابعوا الفلاسفة فأنكروا الكرسي والعرش أو أولوهما ولا شك أن المؤول ليس معه أي ذالير على التأويل والنصوص وأن والآيات والحديث الثابتة كلها تجتمع على ضرورة القول بأن الكرسي والعرش لهما حقيقتان وتأويلهما بأمور معنوية سواء الملك أو العلم أو غير ذلك مما أوله المؤولون فإن ذلك لا يصح إلا إذا كان من باب تفسير التفسير باللوازم يعني التفسير ببعض المعاني والمقتضيات ويعني بذلك أنه قد يصح أن نقول من لوازم الإيمان بالعرش أو الإيمان بالكرسي الإيمان بعلم الله عز وجل وبفوقيته وبأنه بكل شيء محيط وبعلوه سبحانه هذا نعم من اللوازم الضرورية كذلك الإمام بالملك وأن الله مالك كل شيء إلى غير ذلك من المعاني التي تنزم لغة من إثبات العرش والفرسي إذن ما قد يرد عن بعض السلف من كلمات تفهم التأويل فهو من مثل ما ورد عن ابن عباس فهو من باب التفسير باللوازم لا, لا تأويل الحقيقة فإن السلف يؤمنون بحقائق أسماء الله تعالى والصفاته وفعاله وسائر الأمور الغيبية التي منها العرش والكرسي إذن فهذه النصوص كما ترون متوافرة على أن العرش والكرسية حقيقة ثاني لهم وجود حقيقي وتفسيرها بأمور معنوية لا يصح أبدا وليس عليه أي ذلك نعم المناقبة للمقطع الجديد طويل يقول هل نثبت صفة لله وردت في حديث أحد نعم إذا, ثبتت إذا ثبت الحديث بسند صحيح فإنه يثبت مضمونه حتى وإن تضمن صفة ما يلزم في إثبات صفات الله عز وجل التوافق مع أن أكثر الصفات التي ثبتت لم ترد فيها حادثة حاد والقليل جدا الذي حدث فيها يعني ثبث فيها حادثة حاد استقيم مع قواعد وأصول إثبات الصفات لله عز وجل طحوية وقد وصلنا إلى كلام المؤلف حول الكرسي صفحة 370 في بعض النسخ قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه نعم فضل قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى والله هو الغني الحميد وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسية ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اكتبته نعم هذا وإن كان بدهي لكن السلف لما ظهرت الأهواء وظهرت تأويل والتعطيم صاروا يقررون البدهيات ويحشدون له الأدلة لدفع شبه أهل الأهوى ذلك أن أهل التعطيل وأهل التأويل الذين أنكروا استواء الله عز وجل على عرشه وأول الاستواء وأول العرش وأول الكرسي مستندهم في ذلك شبهة أو توهم يزعمون أنها شبه عقلهم وهو توهم تخير وهو زعمهم بأن الله عز وجل إذا كان مستوى على عرشه فهذا يعني أنه محتاج له فبين المؤلف كما هو معلوم عقلا وقاطع شرعا أن الله عز وجل لا يزم من كونه مستوى على عرشه أنه محتاج للعرش بل هو سبحانه غني عن العالمين بما في ذلك العرش وكونه له كرسي لا يعني بذلك بالضرورة أن يكون للكرسي كيفية كالمعهود عند البشر وأنه أيضا لا يعني أنه محتاج إلى شيء من ذلك فنف الغنى ليبين أن اثبات هذه الأمور واجبا شرعا على حقيقتها مع الجزم بأن الله عز وجل مستغنى عنه وأنه لا يلزم من الإثبات الحاجة لا يلزم من إثبات هذه الأمور الحاجة إليها لسيما أن نجد أول أو من أول ما ورد على المسلمين من تأويل في أفعال الله وصفاته مسألة الاستواء بل يذكر أن, من أن أول, من من أول الاستواء هو غيلان دمشق وعلى هذا يكون قبل ظهور المؤولة الجهمية والمعتزلة وأنه أول ما تكلم تكلم في كلام الله عز وجل, عز وجل في الاستواء وأن كلامه في الاستواء مبني على هذه الشبهة ومن هنا انفتح بالتاويل في جميع أفعال الله وصفاته ثم شمل الأسماء إذن في إثبات الكرسي وإثبات العرش لله عز وجل وإثبات الاستواء لله سبحانه لا يعني بذلك أبدا أنه محتاج إلى شيء من ذلك فهو سبحانه والله هو الغني ولا حاجة به إلى أحد من خلقه وأن هذه الأمور ذكرها الله عز وجل عن نفسه وذكرها من مخلوقاته فلابد من إثباتها كما جاءت من غير تأويل وما ينقدح في الذهن من مشابهة أو ما ينقدح في الذهن من شبهات أخرى تتعلق بالحاجة ونحوها كل ذلك منفي قطعاً بدلالة العقل السليم والفطرة وقبل ذلك بدلالة الشرق نعم وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفكر السافل وغناه هو عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق ونفات العلو أهل, ونفات العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلم مطابقه العقل للتنزيل ولا سلكوا خلفا ولا سلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سوى السبيل وان امر في ذلك كما قال الامام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيخ مجهول ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرقوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله معلوم هذه من الأمور التي تشتبه على بعض الناس وكثيرا ما ترد فيها الأسفة ما معنى كونه معلوم وهذه قاعدة في كل اسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله ثم في كل أمور الغيب هذه القاعدة تشمل حتى أمور الغيب التي لا تفعلق بذات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته بل حتى في أمور الغيب الأخرى تتعلق بالمخلوقات في أحوال القيامة وفي أحوال الملائكة والجن واثوال السمرات والأرض وغيرها من الأمور الغيبية التي لا تدركها حواس البشر فإنها كلها تحكمها هذه القائدة يعني مثلا لو أحد سأل عن الصراط كيف الصراط وهو ما نقول له الصراط معلوم والكيف مجهود فخبر الله عز وجل حق وصدق إذا نحتاج لأن نفسر ما معنى معلوم معنى معلوم يعني أن حقيقته مدركة في الأبهان على الإطلاق أما الكيفية التي تتعلق بالشكل واللون والحجم والعدد وإلى آخره فهذه أمور لا تدركها العقول لأنها لا تعرف إلا بالأبصار أو باللمس أو بسائر الحواس وكل أمور الغيبية, الأمور الغيبية لا يمكن أن تدرك الحواس على هذا أي أمر من الأمور الغيبية نقول إنه معلوم سواء في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في سائر أمور الغيب كل ما جاءنا أمر من الأمور نقول الامر الفلان الذي الله عز وجل يعني له حقيقة تليق به على ما خلقه الله عز وجل عليه أو على ما اراد الله له أو على ما كان في تقدير الله عز وجل اذا كان من الأمر الخبرية الغيبية اما اذا كان في اسمان لوصفات فنقول الأمر الفناني معلوم لله على الحقيقة على من اطال ما يركض رجله إذا كلمه معلوم يعني تعلم حقيقته أنه له وجود فعلي يليق به أما كيف الذي ذكرته لكم فهو يتعلق بالحجم والشكل واللون والخصائص التي تدرك بالأبصار وتدرك باللمس ونحو ذلك فهذه أمور لا شكاً مجهولة وهي المقصودة بقولها عز وجل في ذاته واسمائنا صفاته ليس كمثله شيء بمعنى أنه لا يمكن أن نتخيل له مثل وما نتخيله أوهام يجب أن نمفيها عن الله وإلا فلابد لكل من سمع شيئا من أسماء الله وصفاته وأفعاله أن يتخيل فإذا تخيل فليعلم أن هذا الخيال إنما هي أمثال تضرب لكنها ليست هي الكيفية إذن فالحقيقة تثبت في كل أمر غيبي لكنها لا تعلم في ياتها وكل ما أخبر الله به فهو حاله حقيقة نقول هذا لأن أغلب المؤولات قالوا الألفاظ التي وردت في اخبار الله تعالى أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلها إنما هي تنطبط على معاني مجردة ليس لها وجود فعلي إنما هي أمور معنوية بما في ذلك الاستواء كل الاستواء المقصود به الهيمنة والملك مع هذا عدول عن مراد الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنفسه الهيمنة والملك بألفاظ أخرى وبمعاني أخرى فيأتي هذا الوصف له معنى أخص لذيما أن هذا الوصف قيت بمعاني يتدل على أن المقصود به حقيقة وجودية حقيقة وجودية لا ذهنية معنوية فلابد إذن أن تقال هذه القاعدة في كل شيء بي أنه معلوم أي له حقيقة وجودية وله كيفية لا نعلمها له كيفية لا نعلمها نؤمن بالحقيقة ونتوقف عن قول في الكيفية نعم وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء ومعنى التالية أنه محيط بكل شيء فوق العرش وهذا والله أعلم إنما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواً